Bissmilah Allahumma man Allah an من رب ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان وإن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رب ذنب فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَفْخَنتُمُهُمْ الوثاق فَشُدُّ الْوَثَاقُ وثاقف إما من بعد وإما في والذين <تصفيق> كُتِبَ الله فأحبط أعمالهم أم يسيروا في دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جن يَوْمَ الذين الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ويكفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم Aan de ene مثل الجنة التي وعد المتقون فيها 122. وأنهار من عسل مصفة 123. فيها من the <laughs> زادهم هدى وافاهم تقواه فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغته فقد جاءتهم zo. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم صمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن 30. على أدبارهم من بعد ما تبين لهم اللودى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأن 119. قالوا للذين كهروا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره فكيف إذا تعفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأن الله أم حسب الذين في قلوبهم ما رضى إلا يخرج الله أرض وَلَهُمْ نَسَاءٌ لَا يُرَيْنَكَ وَفَنَارِضٌ بِسْمَعٍ وَنَتَعَرَّفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْمِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَكُمْ وَإِنَّ النَّبِيَّ حَتَّى 124. وعن سبيل الله وشاعر 18. وسيحبط أعمالهم. يا. ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم بكم تبخلوا ويخرج اضلالكم Thank <laughs> you.